ومثل الذين ينفقون أموالهم بفضاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة ومثل الذين ينفقون أموالهم تسقي من انقس ام كما كن جنك برضوه كما تنين نسن برضوه اصاب اوابن فاتسق لها ضعفين فان لم يصبها وابن فقل ثُمَّ نُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَتُعَلِّمُهُم مَّا لَمْ يَكُن لَّهُمْ فَاكْتُبْ وَقُلْ أَذْهَبْ إِلَى رَبِّكَ فَانظُرْ مَاذَا يَفْعَلُ وَيَقُولُ يَمَّا بِمَا تَعْمَلُونَ بِصِرْ